التسجيل الرابع والخمسون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف قبيلة خزاعة ب. فتح مكة تاء أهل الكتاب ثاء غزوة تبوك